مع كل مذبحة تجيد ولا جواب سوى العويل مع كل جرح في جوادح أمتي أبدا يسيل مع كل تشريد لشعر صار جلد للطول يتي يسائلني صديق من بلادي مسبي مع كل ما تبحث تجد ولا جواب سو والعويل مع كل جرح في جواد حُمتي أبدا يسيل مع كل تشريد لشعب صار جلد للطول يتي يسائلني. صديق من بلادي ما السبيل كيف السبيل إلى كرامتنا إلى المجد الأثيل كيف السبيل إلى الخليل إلى المثالة والجليل كيف السبيل لحرق غرقدهم وإن بات النخيل كيف السبيل لطعنة الخنزير والقرد الدخيل؟ لا تنصحني للصمود الثائف الهش العميل تبقى شعارات الصمود سليمة وأنا القتيل تبقى شعارات الصمود تقولنا أين العقول شربوا دمائي من عروق نخب لهم الذليل رسموا طريق القدس من صنعاء حتى الدردنيل مرمى حصا عنكم أري حال لا تدور ألف ميل فلمست قلب محدث وهتفت من قلب عليل قلب مليء بالأسى وحديث مأساتي يطول أسمعته آيات قرآني بتار جميل حدثته عن قصة التحرير جيلا بعد جيل ووقفت في حطين أقل ظهره الامل النبى ورايت في جالوت ما اني يابترع الدم بكتائب الايمان بكتائب الايمان بكتائب الايمان بكتائب الايمان بكتائب الايمان بكتائب, الإيمان. بكتائب الإيمان. لكتائب الإيمان لكتائب الإيمان جنب المصحف الهاد الدليل تمضي كتائبنا مع الفجر المجلجل بالصهيل نمضي ولا نرضى صلاة العصر إلا في الخليل هذا السبيل ولا سبيل سواه إن تبغي الوصول هذا السبيل وإن بدا من صاحب النظر الكريم دربا طويلا شائكا أو شبه درب مستحيل دربا طويلا شائكا او شبه درب مستحيل لا درب يونس غيره لا درب يوصل غيره مع أنه درب طويل مع أنه درب طويل مع أنه درب طويل